بخوفك ما بغيتك قد جنبي وانت كل في الجمعه ربي قلبي وت قلبي انا لا يشكى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 كنت في برج السياح يوم رأيت الأمان كنت ما ترد الحيان كان خو زناك كنت في برج السياح يوم رأيت الأمان كنت ما ترد الحيان كان خو زناك هري يا جهرية وفي كل يوم اغني وانت قد كنت فني كنت فني يا غاري يا جهرية وفي كل يوم اغني وانت قد كنت فني كنت فني Rut gelbi, rut gelbi. Halına yaş kabı xaba. Ma bıga itab kat yanbi. Vantak olay fil yemi. Rut gelbi, rut gelbi. Halına yaş kabı xaba. Ma bıga itab kat yanbi. Vantak